وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي 117. وجدنا آباءنا لها عابدين 118. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين 119. قالوا بالحق أم أنت من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 بَذَأَ عَلَيْهِمْ جَذَابًا إِلَّا كَثِيرًا لَهُمْ لَعَنَهُمْ إِلَٰهِهِي يَرْجِعُونَ ۖ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ قَالُوا سَمِعْنَا فَاتِنًا يَذْكُرُهُمْ هُوَ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُ بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ عَذَابَ آلِهَتِنَا يَا 111. فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 112. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم 117. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 118. قال أفتعبدون من دون الله ما لا وَلَا شيئا ولا يضركم 119. أفل لكم ولما 119. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين 110. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 111. بِه كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 117. وكلا جعلنا صالحين 118. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات 118. وإعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 119. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت 114. تعملوا الخبائث 115. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 116. وأدخلناه في رحمتنا 117. إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاسقين تَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَّمْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوم سوء 111. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه ظنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 112. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ الطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَاتِ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَغْصَانِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ لَنْ نَدُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ